اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم اكان لي ناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صدق ان لهم قدما صدق عند ربهم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 إنه يبدئ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا, ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة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 وَقَدَّرَهُ منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إِلَّا بالحق يفصل الْآيَاتِ لقوم يعلمون إِنَّ فِي لا في الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا ويأملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله وآخر أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله ل الناس ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا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 انظروا كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاء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 كانوا واحدا فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لونا نزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرا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 مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين فلما أن يَغُونُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ يَا أَيُّهَا الناس ما بغيكم على أوفوسكم متى الحياة الدنيا ثم إلىنا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. كما مثل الحياةِ الدنيا كَمَا إنْ أَنزَلْناهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا إنْ مِنَ السَّمَاءِ بِهِ نَبَاتُ الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها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 والله يدعو الى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلا ما لهم من الله من عاص كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما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 قل من يرزقكم من السماء والأرض يَمْلِكُ من يملك السمع يُخْرِجُ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالِ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 أشركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أم لا يهدي إلا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 أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم, وادعوا من, استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل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 إذا ما وقع آمنتم به الآن آل وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ويوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم معجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصط وهم لا يظلمون ألا ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا اذ في وَمَا فيه وما يعذبك ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا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 إن العزة لله جميعا هو السميع العليم أنا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون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 قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا هو أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباء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 ك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا، وقال موسى ربنا إِن كآتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم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 وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 إنا إليك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاء.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 ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا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 124. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين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 وَمَا ضَلَفَ إِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُحَايِلِكَ وَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِ